عليهم ويري المغضوب عليهم ولا الضالين أنتم مسلمون واعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرطوا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فلَفَمَيْنَ فَأَصْبَحْتُمْ شفاء حفرة من النار فأنت منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون والتكم منكم أمم يدعون إلى الخير الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك من العذاب العظيم يوم تبيضوا يَسْوَدُّ تَجُوهُهُمْ بَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الَّذِينَ فَفِي رحمة الله ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نزل عليك بالحق وما الله يريد من العالمين وإلا هي